مَتَو وَسَتَظَل لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 112. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 وَمَا وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَالْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى لِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 113. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبركم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا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 وَمَن يَرْتَدِد مِن قُم عَلَى دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإِذَا أَطْلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ غَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا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 فَإِنْ خَرَجْنَا فَارْجُنا حَـلَيكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ مِمَّا مَعْرُوفٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 110. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟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 ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضهُ بِبَعْضِ الْفَسَدَةِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ هَدَى فَضْلًا عَلَى الْعَالَمِينَ تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ يبيجتي ختم القرآن بروزروين بديني ما مستيق القرآن خير شيخ سعد الغامدي